اللي هو الأرضية بتاعتها الأرضية ده عبارة عن شوية قش الدس بالرجلين لغاية ما تكسر وعبارة عن تبن. التبن التبن ده جزاي التبن ده كان أكل التحط في البق وتقطع بالدروس وتنزق بالأنياب وتطحن بالأدراس ونزل المعدة تهضم في المعدة وراح بعد كده نزل والعزب الله نزل, نزل بروز من البهائم على الأرض والداس بالرجلين كل ده حصل فيهم يعني ايه كأشي المحتضر شفت المنظر على الأرض ده ربنا الأول أرسل عليهم الرجفة قعدوا يرتجفوا بيوتهم وبعد كده أرسل عليهم صاعقة اتحرقوا كلهم لغاية العظم بتاع جسمهم اتحرق يتحرقوا بقوا جثث متفحبة بقوا متصلبين زي الأش المتصلب بالضبط عشان كده هيتطحنوا الوقت بعد كده تيجي صيحة واحدة تفتتهم زي ما بتمسك حاجة تخليها بضرة كده بقوا بضرة اتسحلهم اتحطمهم ربنا حطمهم ربنا مثل بجثثهم زي ما مثل بجثث قومعات ربنا بيقول فكيف كان عذابي شفتوا الضربة القضية اللي ما بتنزل من ربنا بتعمل ايه شفتوا الضربة القضية اللي نزلت على قوم شفت الضربة القضية عمت اي كيفك انا عذابي ونظر انا ما بهددش وخلاص 11 مرة في الصورة كلمة نظر كلمة الانذار الف انذار وانذار وصلك و الف انذار وانذار وصلك و اعتفتكم ان انا بكلم بس اللي لابس, واللي لابس سلسلة انا بكلم المنقمة اللي ماتعملش حاجة في دينها بكلم الملتاح اللي باقي على لا ما ينفعش حبيب قلبي يا جماعة احنا المصيباتنا ان احنا فاهمين الانتكاس ان واحد سامل الانتزام و سامل اللي ساب الدعوة عشان اتشغل في وظيفة منتكس منتكس طبعا اعمل من ايه اشتغل وضعه اشتغل وضعه صحب اشتغل وضعه اللي ساب العبادة وورد العبادة عشان انشغل في المذاكرة على طريق الانتكاس طبعا اعمل ايه زاكر حبيب قلبي وابض ربنا سبحانه وتعالى اللي بيسيب ده على طريق التكاس يا جماعه على طريق التكاس على طريق خطر فكانوا كهاشم المحتضر المحتضر ده حظيره فيها كلمه حظر ومنع زي ما حظروا الدين على الناس ومنعوا الدين عن الوصول للناس ربنا حذرهم زي هاشم المحتضر هيتشالوا دول الوقت بقى ويولع عليهم نار جهنم ويبقوا في حظيره وفي جهنم يبقوا هاشم بيولع فيها والعذ بالله زي ما منعوا الدين عن الناس وقلبوا الموازين قلبوا الموازين خل الحق باطل والباطل حق فكانوا كهاشم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متذكر الجسس اللي نايمة بيه حد أم حد فاء حد عايز يقوم حد بيفكر محدش قرر ان يقوم لربنا الجسس ليس نايمة ليه مفيش حد بيداكن ليه مفيش حد, حد بيربط ليه ليه يا جماعة ليه فكرين انها شخبطة والله العظيم كل حاجة بترتب حوالينا والملك مهيمن على كل حاجة الضربه الابديه الرابعه الضربه الابديه الرابعه اللي في الصوره كذبت قبل قوم لوط كذبت قوم لوط بالنذر كذبت برضه كلمه كذبت في الأول في اول القصص كلها اول كلمه ربنا سبحانه بيجيبها لك عشان يجرح قلب المؤمن ازاي يكذبه لازم ادافع عن ديني كذبت قوم لوط بالنذر كذبت ده كل اداه ولوط بس لا ما هو اللي كذب واحد كانه كذب الكل ان ارسلنا عليه حاصبة حاصب اللي ريح فيها طوب اترجموا من السماء ما اترجموش من اهل الأرض من السماء رجمتهم ما الله قادر سبحانه وتعالى الا لوط ده الوقت اللي قبل الفجر شمعنا يا رب النجاة في الوقت ده ده وقت قيام الليل وقت قيام الليل من أنين ربنا هو وقت النجاة ووقت الوصول لربنا نعمة من عندنا كذلك نجد من شكر شكر ازاي شكر نعمة الهداية أنك تشتغل في الدعوة ف تنقذ الناس من النار زي ما ربنا بالالهداء انقذك من النار اشكروا نعمه الهداية وادعوا الى الله بعد كده ربنا بيوصف اخر 24 ساعه اخر 24 ساعه ما بين لطمه من قومه ولا قد بطشتنا يا متمردين على الله قوم انتوا هتصدوا نفسكم في مصيبه انظرهم بطشتنا فتمارو بالنذر قعدوا يتريقاهم مش فاهمين زي الشاب اللي كان الواقف واحد. الواقف واقف الواحد واقف مع كده قعد يضحك هو مش مصدق وانا بقول له انت شفت صاحبك شوف صاحبك وما في ايام مات في ايام مات بايام سبحان الله العظيم قبلت شاب برضو على معصية سبحان الله وعرف لتنين انا جماعة عشان كده بقول لكم ده بانها قصة في صلة ومتخلصش بانها قصة في صلة ومتنتهيش لحد امتى جماعة لحد امتى هنفضل كده ولقد انظرهم بطشتنا فتمروا بالنظر <تصفيق> مش مصدقين عقوبه ربنا شكلها ايه ولا قدره وضوء عن ضيفه وضوء عن ضيفه اه راحوا له لما الملائكه جت عشان تقول له ان هو ياخد اهله بالسحر ويمشي راحوا يزقوا على الباب وهو يزق وهم يقولوا له الباب لازم نفعل الفحشه في بيتك اشمعنى في بيته وباحثين بيته يتدنث ليه ما هم بيوتهم اندنست هم عايزين يحسوا ان مفيش حد نضيف مفيش حد طاهر لازم كله يتوسخ زي ما احنا توسخنا لازم كله يبقى قذر زي ما هم اقبار عن ضيفه فتم ما أعينهم أعينهم اتمحت خالص اتمحت ازاي يعني في مجموعة مثلا هم ألف وحد في القرية فيهم عشرة هجموا على بيت والعشرة دول اتعاموا خالص طب اتعاموا خالص طب ليه جماعة دول أول مجموعة العقوبة نزلت عليها طب ليه عشان تعرف رحمة ربنا عشان تعرف ربنا رحيم قد ايه لازاي يعني اصلي دول لما هيتعامهم الباقي المفروض يخاف ان تتعامتوا ليه هجامنا على بيت لط فتعامينا فيقولوا لا ده بالتأكيد لط بقى عند ربنا فيتوب وربنا قبل ما يمهصرهم يهلك قبل ما العذاب القاتل والرجم ينزل قبل ما جنود الله الصاحقة تنزل تتحنم وتسحل بهم الارض قبل ما الحجارة كل حجر مرسل عرف هيضرب مين سأنهي مقتل قبل ما دا يحصل وراهم فعشرة بس ومش قتل دا بس طمس أعين وجزاء من جنس العمل لإنه ما عندهمش بصيرة أصلا فراح البصر بتاعهم ولكن مفيش حد بيفهم مفيش حد بيفهم الرسالة ولا قدر عن ضيفه فتمصن اعينهم فذوق فتمصن اعينهم فذوق عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر انتهت القضيه نزل مش هيطلع عليهم ولا يعذ بالله خلاص الى جهنم ولا يعذ بالله فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من متذكر النجاة ايه النجاة اهو كيف كان عذاب ونظر العذاب كان شكله ايه شفتوا الضربه الاضهر نسبه عملت فيهم ايه شفتوا الانذارات طلعت بجد ازاي اوعى تتقلب الانذارات اللي ربنا بيبعتها لك اوعى تتقلب الانذارات انا بكلم كل ملتزم وغير ملتزم كل ملتزمه وغير ملتزمه اوعى تفتكروا يا جماعه يا جماعه الملتزم اللي عامل نفسه ملتحي ولا المنقبه اللي ما بينصفش دين ربنا انت بتعمل ايه انت بتعمل ايه يا حبيبي انت, إنت... إنت هتحاكم انت ممكن تحاكم بتهمه الخيانه اه طب كنتو حكى بتومة الجرام ازاي طب كلم صاحبك طب كلم جارك طب اتصل طب ابعت رسالة يا اخي طب هاتش ريت ودين صاحبك يا اخي طب كلم صاحبك وحبيبك يا اخي اللي يعز عليك طب كلم اخوك يا اخي طب كلم جارك يا اخي طب اعمل حاجة لدينك اعمل حاجة لدينك ازاي تشوف حرمات ربنا بتنتهك ازاي وانت ساكت ده الرسول بيقول لما الممكن لا يقول عنه بيقول فيضرب الله قلوب بعضهم ببعض يعني ايه تبقى البنت ماشية مع ولد قلبها مليان شهوات والمنقبة ماشية جنبها قلبي دي زي قلبي دي بس الفرق انها لابس انقاب يبقى الولد واقف مع البنت قلبه مليان شهوات والملتاح ماشي قلبه زي قلب التاني بس الفرق ان هو بلاحية يبقى كل القب زي بعضها ليه لانك انت شفت ربنا بيعصى وما حسدش انك انت حبا في الله وطعظما ليه تقول له حتى حرم توعزه تقول له طب قرب من ربنا طب شفت طريق ربنا وبعد كده اقبل او ما تقبلش التحر بعد كده. او انت عبد من قبل او من بعد ولا قد يصن القرآن للذكر سهل من مدكر فيش حد عايز يقوم بقى اربع ضربات قضية ومحدش لسه عايز يفوق ايه ضربة القضية الخمسة ولقد جاء قال فرعون النظر طب قال فرعون الخمسين ليه ليه الاخانيين اصلي فرعون ده كان جبار كبير وده اكبر طغير في الارض كلها طب ييجي في الاخر ليه عشان يبقى المشهد الختامي مشهد رهيب انا عايزك تحط الخمس شاشات بقى قدام بقى تحط الشاشة مقصوبة خمس حاجات تحط مشهد الطحن اللي حصل لقوم نوح وجنبه مشهد السحل اللي وجنبه مشهد التفتيت والتحطيم اللي تحطموا قوم تموت وجنبه مشهد الرجم والتقطيع والتمزيق اللي تقطعوا قوملوت وجنبه مشهد أكل جسد الجنود بتغفر عور هو بس اللي ربنا نجح لحكمة البقي الحيتان كانت جسازهم حط المشهد دي كلها جنب بعض كده وقل فعل من مدكر ما فيش حد عايز يفهم ما فيش حد عايز يفوق فأخذناهم أخذ كذبوا بآياتنا كلها فاخذناهم أخذ عزيز المقتدر الكفاركم خالهم من أولئكم. كل مصدمه انتوا فاكرين ايه انا وريتكم وبريتكم 5 ضربات قضيه اهي انتوا فاكرينك احسن منهم في ايه انت فاكره لما عصيتي معصيه غيرك اتعذبت في قبرها عليها انت مش هتتعذب ليه انت فاكر ان ما مشيت في طريق صاحبك مات في خاتمه سوء انت مش هتموت نفس الخاتمه ليه انتوا فاكرين ايه انت لما شفت صاحبتك المتبادله اتطلقت وحياتها اتحطمت فاكرين ايه فاكرين ايه فاكرين الموضوع بسيط فاكر ما, ما هيحصل نفس الطريق نفس اللي في اللي قبل أكفاركم خير من إليكم أم لكم براءة في الزبر ولم تستثنى في الصحاة بتاعكم أو في القرآن أو في الكتب السماوية نزل استثنى ليكم أم يقولون نحن جميعا